بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس السابق إبدال الواوي والياء, والأل الواوي والياء والالف من الهمزة وقلنا إنه في باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة وهما إذا التقتا في كلمة فإن سكنت الأولى وتحركت الثانية في موضع العين وجب الإضغام وفي موضع اللام يأتي الكلام عليها في كتاب أوسع وإن تحركت, تحركت الأولى وسكنت الثانية إن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب إبدال الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها وإن تحركتا جميعا يكون الكلام عليه أيضا في كتاب آخر قال الحال الثالثة أن تتحرك جميعا وهذه أيضا تفصيلها في شروح الخلاصة ونحوها المقصود بالخلاصة الفيات ابن مالك المقصود بها الفيات ابن مالك لقوله في آخرها تحوي من الكافية الخلاصة سميت الخلاصة قال لكن أنبه إلى أن الهمزة الأولى من المتحركتين إن كانت همزة المضارعة نحو أأم وأئن جاز في الثانية التحقيق كما رأيت التحقيق أي النطق بالهمزتين من مخرجها المعتاد أأم ائن تقيق المخرج عند النطق بالهمزة كما تنطق بأي همزة والإبدال يجوز الإبدال تبدلها ماذا حرفا من جنس الحركة التي عليها فتقول على الإبدال أوم أوم أو تبدلها لأن الحركة التي عليها أأم الحركة ضمة فتبدلها هواوا أأم أين هذا على الإبدال وهناك تسهيل ايضا قال وتتميما للفائده يقال إن كانت الهمزة ساكنه وقبلها حرف غير الهمزة غير إن كانت الهمزة ساكنة وقبلها حرف غير الهمزة جاز إبقاؤها وجاز إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها فتقول استأثر ويؤثر وبئس تقول في استأثر ويؤثر وبئس استاثر ويؤثر وبئس ماذا ف... ماذا صنعت؟ ابدلت الهمزه الساكنه حرفا من جنس حركه ما قبلها ما الفرق بين استاثر وآمن ويؤثر وؤمن وبئس وإيمان ما الفرق الفرق ان أمن آمن إيمان اجتمعت ماذا همزتان فالابدال واجب ليس لك الا هذا الوجه أما استاثر يؤثر بئس لم تجتمع همزتان انما همزه واحده ساكنه فالابدال جائز الابدال ماذا جائز قال <تصفيق> إن كانت الهمزة ساكنة وقبلها حرف غير الهمزة جاز إبقاؤها وجاز إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها فتقول في استاثر استاثر ويؤثر تقول يؤثر وبئس بيس الذئب تقول الذئب بئر تقول بير فأس تقول فاس رأس راس هذه إبدالة جائزة وجاءت بعض القراءات عليها قال وإن كانت متحركة الهمزة متحركة وقبلها متحرك غير الهمزة لأنه إذا كانت هي همزة متحركة قبلها همزة متحركة فقلنا إن هذا يأتي في الخلاصة يأتي في شرح الألفية وإن كانت متحركة أي الهمزة وقبلها متحرك أي قبلها حرف المتحرك غير الهمزة بقيت على التحقيق بقيت على التحقيق قال في غير ما نبه عليه الصرفيون بقيت على التحقيق أي محققة غير مبدلة فيقال رأس وداب رأسة لماذا لم تبدل لأنها متحركة وقبلها ماذا متحرك داب متحركة وقبلها متحرك إلا في صورتين يجوز فيهما الوجهان الأولى أن تفتح الهمزة بعد ضمة نحو يؤثر ومؤجل همزة مفتوحة بعد ضم يؤثر ومؤجل ويجوز يوثر وموجل يوثر وموجل الثانية أن تفتح بعد كسرة نحو قرئ تخطئه ويجوز قرية وتخطئة واضح إذا ما نوع الإبدال في إيمان آمن أؤمن إبدال واجب وما نوع الإبدال في استاثر ويؤثر و جائز واذا كانت الهمزه متحركه وقبلها متحرك وقبلها متحرك غير همزه فالاصل ماذا التحقيق الاصل التحقيق فاذا كانت مفتوحه بعد ضم او بعد كسر مثل يؤثر مؤجل فيجوز ماذا وجهان تقول يوثر مؤجل قرئ قرية, قرية تخطئه تخطئه هذا الآن الذي ذكر هو استطراد في ماذا في باب يعني في باب الهمزه من ابدال جائز ليس بلازم وأما الابدال اللازم الذي يتعلق بالدرس فهو ما تقدم في امن أو منو ايمان طيب نكتفي بهذا نعم راى ساتوب مثل ما هي الا بعض المواضع نبه عليها الصرفيون وهي قليله لكن الاصل التحقيق ان تبقى محققه راءس نعم موى يوى يوى يوثر وموجل اي لما اله. تبدل تقول يوى بدل يوآ يوا مؤآ مؤآ تبدل الهمزة ماذا واوان تخطي أه تخطي اه تبدلها يان سبحانك اللهم ورحمدك.